ولا يحزنك طغيانهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم انا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا يَتَّبِعُونَ اِنَّ الظَّنَّ وَاِنَّهُمْ اِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قُلْ تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هو هُوَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ